ولولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن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 يومئذ وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات Οπότε, للطيبين άνθρωπο للطيبات. أولئك δημιουργηθεί مما يقولون δημιουργήσει مغفرة ورزق كريم. يا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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء أو, او ابنائهن او ابنائهن Υπότιτλοι AUTHORWAVE او ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو طفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 يُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءٌ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَانٌ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 أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضال ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كمن فتر الودق يخرج من خلاله فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يشاء ويصرفه عم يشاء يكاد سنابرته يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُلُّهُمْ الْحَقُّ يَا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض التَّامُ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ أُلَّا تُقْسِمُوا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 وَعَذَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّارِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا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 ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمالكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم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 وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Λέει σε άλλα λαμαχάρα του, αλλά άλλα λαχράζει χάρα του,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 أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تكونوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوت